ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول المصنف رحمه الله قوله عن, جعف عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأغفار وندف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة قال قد تقدم بيانه وأن معناه ألا نترك تركا يتجاوز الأربعين هذه واضحة يعني الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم وقتا لا يتجاوزون إنما هل معنى ذلك أنهم يتركون حتى الأربعين ليس هذا هو معنى الحديث إنما كما قلنا من قبل أن هذه الأمور اللي هي ندف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار وحف الشارب أو قص الشارب هذه تتقيد بالحاجة يعني نحتاج وطالت فعل ذلك إنما لا ينتظر بها الأربعين المهم أنه لا يتجاوز بها الأربعين يا فضلا يعني لو افترضنا أنها تنمو بطيئا عند أحد الأشخاص تكاد لا تظهر إلا نادرا فإذا جاوز بها الأربعين نقول حدك إلى الأربعين إلا أن تطول قبل ذلك فإيه؟ فقم بهذه السنن من سنن الفطرة ما هو لا نترك أكثر من أربعين يعني يترك أكثر يكون قد خالف السنة في هذه الحالة وإذا قلنا بالوجوب بإذن هو آثم في تركه هذه الأمور أكثر من أربعين يوما وقوله وقت لنا هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا بكذا وقد تقدم بيان هذا في الفصول المذكورة في أول هذا الكتاب وقت لنا من الذي وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذن هذه المسألة الراجح عند أهل العلم فيها أنها لها حكم المرفوع لأن بعض أهل العلم يعني يناقض هذا القول ويقول لا ليس لها حكم المرفوع إلا أن يصرح ويقول لماذا لم يصرح الصحابي باسم النبي صلى الله عليه وسلم فإذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن قوله وقت لنا أمرنا بكذا كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه كذا ولا يأمرنا ولا ينهانا كل هذه لا حكم المرفوع وقد جاء في غير صحيح مسلم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ظهر هنا المطلوب صراحةً قال القاضي عيان قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر قال وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر ابن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرت غلطه قلت وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر ابن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره دي قضية أحيانا يشغب بها بعض طبعا أهل العلم حينما يتكلمون نحن نعلم نيتهم وأنهم لا يقصدون بذلك إلا إظهر الحق إنما بعض أهل البدع قد يستغل بفل هذه الأمور في تضعيف ما ورد في الصحيحين يقول يعني نقول أن الصحيحان أجمع أهل العلم على أن ما فيهما صحيح في الجملة فيقول لا وإلا هناك أحاديث ضعيفة عند مسلم وأحاديث ضعيفة وكذا ويحتج مثل هذه الأمور نقول في الجملة الأحاديث مقبولة الكلام في الأسانيد فيها يعني اللي يشغب يأتي على إسناد يأتي في راوي زي جعفر بن سليمان ضعفوا بعض أهل العلم ووسقوا الآخرون هناك قاعدة لابد أن تلتفت إليها جيدا أن أحاديث الصحيحين منتقاه أحاديث الصحيحين منتقاه يعني البخاري ومسلم أتي على الأحاديث التي اختبراها فثبت صحتها فوضعوهما في الصحيحين يعني الأحاديث مش كده مش هو يعني انتقى بعض الأحاديث لا اختبر هذه الأحاديث وعلم أن كلها صحيحة وليس فيها حديث ضعيف فوضعه في صحيحة ولذلك الكلام يعني على بعض الألفاظ ممكن على بعض الرواة ممكن إنما على الحديث جملة لا الحديث كلها ثابتة وعلى هذا كما قلت يعني اجمع أهل العلم يبقى الحديث في الصحيحين منتقى. طب روي زي جعفر بن سليمان كيف أعرف أن الرو ضعيف أو ليس بضعيف أعرف منين ها الصحيح أن العلماء الذين قالوا بذلك كان عندهم قاعدة وهي ما مقدار ما يعني شابه فيه هذا الراوي الثقات يعني عندنا روى مثلا وليكن جعفر بن سليمان روى مثلا مئة حديث تمام متى يقول العلماء أنه ثقة إذا وافق الثقات على الأقل في 85 إذا وافق في 85 يقول له إيه طب كيف يعرف أنه ضعيف إذا كان المجموع الذي حصل عليه المجموع اللي حصل عليه أقل, إيه؟ أقل من ذلك يبقى إذن حينما نقول أن الراوي هذا ضعيف أو أنه أخطأ في هذا الحديث هذا لا يكون إلا بمقارنته بغير من الثقات. يعني معنى الكلام أن الراوي الثقة الذي حصل مثلا على 85-90% الثقة الثبت قد يخطئ في بعض الأحاديث طب نعرف من أنه أخطأ بمقارنته بالثقات صحيح يبقى إذن هذه المسألة طيب بناء على ذلك أن الراوي الضعيف إذا وافق الثقات في روايته نقول على الرواية دي صحيحة ولا انضعفها لأنه ضعيف أن أقول هنا صدق هنا هو هو في المجمل هو فعلا مقبول أو يكون ضعيف ولكن في هذه الرواية الرواية صحيحة لأنه وافق فيها الثقات فلا مانع أن يأتي مسلم بروء متكلم فيه أو البخاري بروء متكلم فيه ولكن كما قدمت أن الأحاديث ملها منتقاء يعني البخاري مسك أحاديث هذا الروا ومسلم أمسك بأحاديث هذا الروا فاختبرها فوجده قد وافق الثقات فيها طب لماذا يروي له مسلم والبخاري العلل العيلة التانية بقى ممكن علو السند ممكن أنها الطريق التي وصلت إليه وهو يريد أن يروي من طريق شيخ معين أشياء كثيرة جدا قد تجعل هناك لفظة في هذه الرواية هو يحتاجها أشياء كثيرة جدا قد تجعل البخاري ومسلم يأتون بمثل هذه الروايات وضحت فاطمئنوا تماما لأحاديث الصحيحين اطمئنوا قوله صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب وأعف اللحى وفي الرواية الأخرى وأوف اللحى هو بقطع الهمزة في أحف كان همزة قطيا وأعفو وأوفو وقال ابن دريد يقال أيضا حفى الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره فعلى هذا تكون همزة أحفو همزة وصل وقال غيره عفوت الشعر وأعفيته لغتان وقد تقدم بينه معنى إحفاء الشوارب وإحفاء اللحى وأما أوفو فهو بمعنى أعفو أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام وبضمها لغتان لحى والكسر أفصح وأما قول صلى وسلم وأرخوا فهو أيضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة ومعناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير قال القاضي عياض أنه وقع في رواة الأكثرين كما ذكرنا وأنه وقع عند ابن مهان أرجو بالجيم قيل هو بمعنى الأول وأصله أرجئوا بالهمز فحذفت الهمزة تخفيفا ومعناها أخرواها واتركوها إذن كل الروايات تدور حول معنى الترك معنى التكفير والتوفير معنى عدم صهام وجاء في رواية البخاري وفروا فحصل خمس روايات أعفوا أوفوا أرخوا أرجوا وفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه الفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن الأخذ من العرض والطول يستدلون بحديث ضعيف في الأخذ من العرض ومن الطول قال وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجز وجزها وهذا في حق مذهب لبعض أهل العلم أنه يسمي يعني الذي طالت لحياته حتى بلغت سرته يقول هذا مسبل في لحيت هذا كان كلام الشيخ الاباني رحمه الله تعالى يقول وترك الشو وتك وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم لم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمره وطبعا هنا استدل بما روى عن ابن عمر من فعله وغير ابن عمر أيضا ثبت عنه ذلك كابي هريرة وغيره إن هو يأخذ بعد ما طال عن القبضة في الحج والعمرة وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قول صلى الله عليه وسلم احفوا وانهكوا الحلق هنا بمعنى الاستئصال مش بمعنى الحلق بالموس وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وقاله مالك مالك كره الحلق كما قدمنا وقال إنه مثلة وكان يرى, حلق وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله وكان يكره أن يؤخذ من أعلى ويذهب هؤلاء إلى أن الاحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، اللي هو زي ما قلنا إنه يأخذ اللي طر الخارجي اللي هو طلع عن الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخير بين الأمرين، هذا آخر كلام الخاض. ومسألة التخير كما قدمت المسألة فيها واسعة واسعة والخلاف فيها سائغ بين أهل العلم يعني من رأى الأخذ بالاستئصال من الشارب والإحفاء والإنهاك الشديد هذا جائز لبس ومن رأى أنه لا يوخذ إلا الإطار حتى تبدو الشفة فهذا أيضا جائز وكل له يعني نظر في الأدلة. والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم وإحنا أن بعض الشفعية كالمزن والربيع كان يعني يحفان الشارب حفا شديدا تحاول نفسه نقل كما قدمنا أنهم يعني لا يفعلون ذلك إلا إذا رأى الشافعي رحمه الله يفعل ذلك أيضاً. لما أنه رحمه الله يرجح مسألة الصيصال ما على الشفة أخذ الإطار فقط حتى تبدو الشفة ويرجح أيضا ترك اللحية بلا أخذ لظاهر الأحاديث. قال باب الاستطابة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاو حدثنا يحيى بن يحيى الله الله واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمشي عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا ابن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر وحدثنا زوير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حاوح قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهرية يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال نعم وحدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى عن عمه واسع ابن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله ابن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن ح ابن ح حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته مستقبل الشام مستدبرا الخبلة يقول باب الاستطابة. الاستطابه معناها طلب الطيب والتطيب بإزالة الخبث وبعض أهل العلم يصنف بباب الاستنجاء والاستنجاء قطع النجو أي الخارج الخبيث أيضا وبعضهم يقول الاستجمار لاستعمال الجمار ويا صغار الحجر في مسألة الاستنجاء يعني هذه ثلاث مسميات ومر معنا أن الألف والسين والتاء تدل في الكلمة على الطلب في الجملة حد فاكر ليه في الجملة؟ نحن قلنا أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب ولكن في الجملة ليه قلنا في الجملة؟ وهات كلمة كده في اصلها كده ل ف في ابتداها ها استخرج طلب اخراج الشيء اصلها خرجه ثلاث ها قلنا في الجملة لانها قد ترد لغير هذا المعنى احنا قلنا زي اخونا ما استخرج استسقى طلب السقيه استغفر طلب المغفرة صحيح لو أن استغنى الله ليس معناها كذلك ليه ليبقى لأن الله غني بذاته فيكون معناها في هذه الحالة أنه قد كمل فيما اتصف به يعني لما لون استغنى الله إذا معناها كمل في غنا كمل في غنا وضحت إذا ألف والسين وت تدل على الطلب فين في الجملة لهذا المعنى. قال وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول وعن الاستنجاء باليمين وعن مسي الذكري باليمين وعن التخلي في الطريق والظل وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم جواز الاستنجاء بالماء وفي الباب حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم وفي حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا وفي حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر قال أما الخراء فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهي اسم هيئة لهيئة الحدث وهي اسم لهيئة الحدث وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها الحدث بنفسه يبقى الخراء أو الخراء إنما اسم لهيئة الحدث لخروجه يسمى الخراءة وقوله أجل طبعا الفعل بتاعها إيه الخراءة خراءة خراءة والخرء بالضم العذرة والجمع خروق وقوله أجل معناه نعم وهي بتخفيف اللام ومراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما تحتاج نحتاج إليه في ديننا حتى الخراء التي ذكرت أيها القائل فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا والله أعلم يبقى إذن هذا الدين ليس فيه تفريط حتى في جانب الآداب التي تختص بقضاء الحاجة حتى في أضاق من ذلك أيضا فإذا ديننا كامل وديننا شامل بنص كتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم فالدين قد تم وما فرط الله عز وجل في الكتاب من شيء وما تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا بينت فالتعليل بأن الدين في قصور وأن الأحداث كثيرة والنصص قليلة الدين يستوعب بالنظر وبالاستيعاب يستوعب كل هذه الأمور بفضل الله عز وجل ولذلك كل تفكير يصل إلى طريق مسدود فعلم أنه ليس ذلك في شرعنا فإن شرعنا قد رفع منه الأغلال والأصار قوله نهانا أن استقبل القبلة لغائط أو بول وأصل الغائط المطمئن من الأرض ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي يبقى الغائط أصل الغائط يعني أصله اللغوي أصله كلمة غائط في اللغة هو المطمئن من الأرض المطمئن يعني المنخفض من الأرض وطبعا الناس كانت تقضي حاجتها فتذهب إلى هذه الأماكن المنخفضة حتى لا تتكشف العورات قال ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمين وأما النهي عن الاستقبال القبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب أحدها مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك في البنيان وهذا مروي عن العباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والشعبي وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل في إحدى وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمهم الله إذن القول الأول وهو قول ذا كما ترون جماهير العلماء أنه يحرم استقبال القبلة ببول أو غائط في الصحراء ولا يحرم في البنيان طبعا لما نقول رواية لأحمد هنا في هذه الرواية أيضاً هو ترجيح أهل الحديث يبقى الإمام أحمد هو رأس المدرسة ماذا فقهاء الحديث والإمام البخاري أيضا رجح هذا في صحيحه أن التفريق بين الصحراء وبين البنيان حيل إزاي يعني. بنا جدار قدامه طيب ما فيش مشاكل هنا ب... هنا زي البنيان تماما انه اتى بساتر ليس من جنس الارض كالجبال وغيرها لان ده مذهب اللي بيحرمه بيقولوا طب ايه الفرق بين الجدار والجبل طب هي يقضي حاجته وفي ستر جبل فهنقول ان النصوص هي التي فرقت واضح إنما مسألة القضاء خلف دابة خلف جدار خلف عصى يضعها يأتي بكوم من الرمل هو يصنع بيده كل هذا يقص على البنيان والمذهب الثاني أنه لا يجد ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحبي رضي الله عنه ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية والمذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعاً وطبعا ده من أضع في المذاهب يعني المذهب الأول والثاني مذهبان قويان المذهب الثالث بالجواز في الاثنين ضعيف وهو مذهب عروة بن الزبير وربيع شيخ مالك رضي الله عنهما داود الظاهري والمذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. يبقى إذا أحمد له كم رواية؟ ثلاث روايات. نحاول نركز لأنكم في هذا العام أصبحتم حنابيلا صحيح؟ فالركز في روايات أحمد. يبقى الرواية الأولى: اللي يجوز يحرم الاستقبال في الصحراء ويجوز في البنيان. هذا بالنسبة الاستقبال. استقبال. القول بتاع احمد الثاني انه يحرم والمذهب الثاني انه لا يجوز ذلك اللي هو إيه؟ الاستقبال لا في البنيان ولا في الصحراء المذهب الثالث الجو الجواز المذهب الرابع احنا آه لا المذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهي إحدى الرواتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى. يبقى أحمد له رواية بجواز الاستقبال في البنيان وحرمتها في الصحراء ورواية بجواز الاستدبار في الصحراء. وفي البنيان وعدم جواز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان طبعا دي محتاجة ان انت تكتبها قدامك وتتحدد رواية احمد في الاستقبال وفي الاستدبار طب كنت عايز اللوحة بس انت تعملوها في الكراسة وهتبان ان شاء الله بس مهمة جدا عشان ما تختلطش عليك الروايات بين الاستقبال والاستدبار طب عميلوها بس أنتم هادبان دلوقتي. واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا اكتب عليها رقم واحد. دي أدلة المانعين. يبقى الأحد واحد الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا يبقى النهي المطلق. اكتب عليها رقم واحد دي في أدلة المنع. الثاني مش. بالتاني نتواركزوا بحيث ان احنا إيه نقول الأدلة وبعدين إيه نقول الراجعة وهذا المعنى قال كحديث سلمان وحديث أبي أيوب وابي هريرة وغيرهما قالوا ولأنه إنما منع لحرمة القبلة وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء ولأنه لو كان الحائل كافيا اكتب على إنما منع لحرمة القبلة اتنين اتنين وطبعا قالوا لحرمة القبلة تم بعضهم قال طيب موحديس ابن عمر سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على بيت حفصة فرأيت أن أيه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة طبعا لو لحرمة القبلة أن أيه وسلم كان لا يفعل ذلك قالوا لأن تعظيم القبلة في قلب النبي ليست كتعظيمها في قلب كل أحد هذول المنعين على فكرة المذب قوي يعني وهذا المعنى قالوا موجود في البنيان والصحراء ولأنه لو كان الحائل كافيا ده ثلاثة جاز في الصحراء لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل أظن ثلاث أدلة قوية واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة طب هو هنا ما قالش مستقبل القبلة طب انتوا أبحتوا الاستقبال ليه قالوا لأن اللي هنا أصحاب المذهب دول قالوا لأن الاستقبال والاستدبار إذا كان لحرمة الكعبة فالحرمة واحدة مستقبلا أو مستدبرا فطالما أنه جاز الاستدبار يبقى يجوز الاستقبال طبعا أنا بعلل هم ليه قالوا كده. وبحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها حولوا بمقعدي أي إلى القبلة روى أحمد بن حمل في مسنده وابن ماجه وإسناده حسن طبعا هو حسن الإسناد وأظن أن الحديث ضعيف يعني. واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء ما في البنيان بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب وبحديث عيشة التي, التي ذكرناه وفي حديث جابر قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وده لا شك أنه متأخر واضح طبعا المانعون يردون يقولون هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس بقوله ولعله خاص به هذا في استدلالات العلماء يعني رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده حسن وبحديث مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نوهي عن هذا؟ فقال بلا إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رأوه أبو داود وغيره فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان ولزاك البخاري رجح بحديث ابن عمر هذا أنه يجوز فعل ذلك في البنيان ولا يجوز في الصحراء ابقاء على عموم حديث أبي أيوب وعملا أيضا بحديث ابن عمر في نفس الوقت والجمع أولى كما سيأتي قال وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هراء وغيروم وردت بالنهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها يعني من أول ولا خلاف بين العلماء إلى والعمل بجميعها حط تحتها خط واكتب بجوارها قاعدة قاعدة هذه من قواعد الجمع والترجيح عند العلماء وهي من أهم العو... الأشياء عندنا عدة أحاديث ظاهرها التناقض ماذا نفعل؟ أول شيء يجب على الفقيه أن يجمع بينه لماذا يجب عليه؟ لأن, الع... لأن الجمع بينها عمل بجميعها وإذا عمل بالبعض وترك البعض فقد ترك بعض النصوص الصحيحة في المسألة وضحت يبقى أول حاجة ما يصار إليه عند الاختلاف الذي يظهر للفقيه أولا أن يجمع استحبابا ولا وجوبا وجوبا يجب عليه أن يجمع بين النصوص ما تيصر له ذلك لأن في الجمع عمل بكل النصوص وفي ترك أو في عدم العمل ببعضها إهدر لبعضها نعم إذا لم يستطع الجمع بيلجأ بعد ذلك إلى إن هو يرجح ما استطاعش يبقى ينسخ يعرف بقى التواريخ ويعرف هذا الحديث متقدم ولا متأخر فيجمع بينهما أو أو يقول أن هذا ناسخ لهذا أو غير ذلك قال وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه وفرق بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى بأنه يلحق المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء وأما من أباح الاستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيح المصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعا كحديث أبي أيوب وغيره والله أعلم طبعا برضه القول الثالث أنه يجوز الاستدبار ولا يجوز للاستقبال يجوز للاستدبار في البنيان ولا يجوز للاستقبال والاستدبار في الصحراء ولا يجوز الاستقبال في البنيان قول الثالث ده ترجيح شيخنا الشيخ العثيمين وهو قول ايضا قوي لأن عندنا حديث ابن عمر لما ارتقى بيت حفصه قال فرأيت رسول الله مستقبلا الشام مستدبر فقالوا يبقى عموم حديث أبي أيوب يخص بما ذكره ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر ولم يذكر أنه استقبل وإنما الاستقبال من فعل ابن عمر كما ترون فهي ثلاث مذاهب في مسألة استقبال قبل واستدبرها كلها قوية, كلها قوية ولكن كما قلت أن ترجيح فقهاء أهل الحديث أنهم يفرقون بين الصحراء وبين البنيان اصل الاول ده احنا بنقول دلوقتي يستقبل يحرم ولا لا يحرم يجوز ولا يحرم بعد كده مسألة الأولى دي تحتاج إلى مزيد يعني يقول في مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي رضي الله عنه قال إحداها طبعا أنا يعني أقول لو أن النووي رحمه الله فرغ الشرح من هذه التفريعات وأتى بمزيد من كلام أهل الحديث لكان أول به إنما كما ترون الآن فروع دقيقة جدا في المسائل قال إحداها المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جدار ونحوها من حيث يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع، فما دونها وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعا بحيث يستر أسافل الإنسان وقدروه بآخرة الرحل قدروه بآخرة الرحل قياسا على الصلاة إلى السطرة سطرة الصلاة. وهو نحو ثلثي زراع فإذا زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع. أو قصر الحائل عن آخرة الرحل فهو حرام كالصحراء إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا فلا حرج فيه كيف كان قال ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم فلاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه هذا وصيع المشهور عند أصحابنا ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقا ولم يعتبر الحائل يعني هذا قول أيضا عند أصحابه أنه هو في الصحراء طالما أنه في صحراء خلاص حتى لو كان هناك بنيان وطبعا أنا يعني أقول لك أن الأحاديث لم يرد فيها الصحراء لم يرد فيها التخصيص بالبنيان إنما هي وقعت الأحاديث هكذا يعني ولم يعتبر الحائل فأباح في البنيان بكل حال وحرم في الصحراء بكل حال أو حرم في الصحراء بكل حال والصحب الأول وفروا عليه فقالوا لا فرق بين أن يكون الساتر دب أو جدارا أو وهدا الوهدا اللي هي المكان المرتفع أو كثيب رمل أو جبلا ولو أرخ ذيله في قبالة القبلة ففي حصول الستر وجهان لأصحابنا أصحوا ما عندهما أشهرهما أنه ساتر لحصول الحائل والله أعلم يعني لو أرخى زيلة يقولون هذا أيضا من الحائل المسألة الثانية حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار قال جماعة من أصحابنا هو مكروه ولم يذكر الجمهور الكراها والمختار أنه لو كان عليه مشقف في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراها وإن لم تكن مشقف الأولى تجنبه للخروج من خلاف العلماء ولا تطلق عليه الكراهة الأحديث الصحيحة فيه الأحديث الصحيحة التي وردت في الاستقبال استقبال ابن عمر بستدبار النبي صلى الله عليه وسلم وردت فيبقى مسألة الانحراف هذا يعني لا توصف أو لا تطلق عليها الكراهة لأن بعض العلم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم فعل فالفعل دليل الجواز والكراهة تكون في حقنا يبقى الأولى أيضا الانحراف عن القبلة وفي هذا أيضا دلالة على أن الإنسان يستغفر لفعل غيره يعني حديث أبي أيوب كان بيقول إيه بول فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله طب بتستغفر الله ليه أنت لم تبني أنت هذا البنيان أنت لم تبني هذه الخلاءات التي في اتجاه القبلة فلماذا تستغفر؟ أهل العلم يقولون هذا فيه معنى أنه يستغفر لأنه رأى منكرا فيستغفر لرؤيته المنكر ولأنه لا يستطيع أن يغيره وقيل أنه يستغفر لصاحبه الذي فعل ذلك يقول الله أم مغفر له فيطلب الغفران له ولنفسه أيضا ولذلك أنت إذا رأيت منكر فيعني في يستحب لك أن تستغفر الله عز وجل حتى ولو كنت أنت لست بفاعله إنما تستغفر الله جل وعلا مش عارف لإخواننا دي فين المسألة الثالثة يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهري واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكره ابن حبيب وصاب الجواز فإنما التحريم وإنما يثبت بالشرع ولم يرد فيه نبي الله أعلم فهم لماذا قالوا في الجماع بالخلاء قالوا الان اتنين استفراغ استفراغ للسوائل التي في جسم الإنسان فشبهوا الجماع بلايه بكأنه خرج من الخلاء فيقولون هذا الفعل خروج لهذا السائل ويقولون أن المني يخرج قبله المزي النجس فكأنه كخروج البول فيشبهون هذا بهذا ولكن الصحيح كما قال الشيخ أن التحريم إنما يثبت بدليل بدليل المسألة الرابعة لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغائط لكن يكره طبعا القول بالكراها هذا قول عند الشافعية أيضا يبقى مكروه وليس بحرام هذا قول الشافعية وظاهر إحدى الروايتين عن أحمد يعني إحدى الروايتين عن أحمد ظاهرها أنه أيضا يقول لا يحرم مستقبال بيت المقدس ولا استدبار والغايط ولكن يكره القول الثاني أنه ليس بحرام ولا مكروه وهذا قول المالكية وظاهر رواية أخرى عن إمام أحمد وهي المذهب الخطاب يعلم يقول لا يكره لأن بيت المقدس ليس بقبلة هم طبعا قالوا لا يحرم ولكن يكره قالوا أن بيت المقدس كان قبلة قديمة فيبقى معناها أننا برضو ايه نعظمها وإن كان تعظمه أقل من تعظيم الكعبة فلن نقول يحرم ولكن يكره ولكن كما قدمت الصحيح أنه ليس بحرام ولا مكروه. المسألة الخامسة إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد الاستقبال واستدبار حال الاستنجاء جاز لابد نحن نفرق أيضا بين الخروج خروج البول والغائط وبين الاستنجاء هنا الاستنجاء هو أي فأول الدرس قاطع الناجو يعني هو قضى حاجته ولكن يريد أن يزيل بقى باقي الإيه البول اللي موجود أو الغايط اللي موجود ففي هذه الحالة ليست هذه هي مسألة استقبال القبلة أو استبار البول والغايط دي مسألة تانية وهي إزالة هذه النجاسة من هذه المواضع فهذا يجوز في استقبال القبلة أو استبارها سواء كان في الصحراء أو في غيره لأنها إزالة نجس وإلا هناك قول عند أهل العلم والقول الثاني في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز الوضوء قبل الاستنجاء صحيح ولا لا؟ لأن الإنسان يجوز أنه يتوضأ حتى ولو كان لم يستنجي، لم يقطع هذه ال الأشياء. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المذى أن في إحدى الرواة قال له توضأ ثم اغسل ذكرك فإغسل ذكرك المذى نجس ويكون على الزكار و... أو في الزكار ولا بد من غسله. فقال لو توضأ قال ثم توضأ ثم اغسل ذكرك. فقالوا أن هذه رواية تقول أنه يجوز أن يتوضأ قبل إزالة هذه النجاسة أو إزالة الخارج من السبيلين. استحباب إيه? لا ده بيقولوا بيقولوني دي جائزة. يعني يجوز الإنسان يعمل كده. ها. طيب نقف إلى هذا الحد قولوا قولي هذا والصفاني نعم ما هو ممكن يغسله من غير مس عسل مس يكون بباطن ليد وبلا حاج فممكن يغسله بأي طريقة إلى إلها مخرج يعني آه.